book あはだあしゃあ。あはだあしゃあ。つきあしゅうおう。あしゅうおう。いちがつ。やねややや。<ana> <ana> فبراير فبراير 三月 مارس مارس 四月 ابريل ابريل 五月 مايو مايو 六月 يونيو يونيو هذه س ت ة أ ش ه ر هذه س ت ا ت ش ه ر ي ن ا ي ر ف ب ر ا ي ر مارس يناير ف ب ر ا ي ر مارس سيغاتس غ و غ ر مايو ويونيو ابريل مايو ويونيو شتيغاتي و ل ي و هاتيغاتي ا غ u s t غ u s t o كغاتي سبتمبر سبتمبر 10月。Oktober.11 <October. S 1> 月。November.12 November. 月。December.December。これも6ヶ月です。وهذه ي ض ا س ت ش ه ر وهذه أ ي ض ا س ت ة أ ش ه ر يوليو اغسطس سبتمبر يوليو اغسطس سبتمبر د و غ ا ت ديوغوستس س ت م ب ر د و غ و س ت س سبتمبر د ي و و س ت November, and December.